ச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 وعزمت وخطيت بكمل ما بدي ماني خايف ولاني واجد انا ماشي وقلبي شايع التحدي ضوحي عندي حتى لو بصعب وقسام واقف راح احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابل ان اكون اكو ايه هصير احسن فلا قالوا جيل يغير بجليلي انا بالي طويل ايه هصير احسن ولو قالوا جنون كلام الناس يهون مقابل ان اكون احسن فلا قالوا جيل شيو قلبي شاعر التحدي اواجه عندي حتى لو بصحت وجسام واقف صير احسن فك من غيري وصل تمسك بالامل وسموه البطار اي حصير احسن ولو عندي هموم سموه فيها غيوم وعالي هالنجومي حصير احسن فك من غيري وصل تمسك بالامل وسموه البطار اي حصير احسن ولو عندي هموم غيوم النجوم ايه احسن احسن احسن குளி احسن السلام عليكم انا محمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفتوا تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي